فساة الظلم تكره الوقت تعد الدقائق كالصمت في أطلع الغاسق يمشي بضسة تاجر لكن قلبه نازف ينقض سلم المسالك كل عادي فصار غريبا عن الناس واحدا في مهالك في المكتب خانه الوقت فعاد ليخنق في الخط نبط المهالك كنت لا يبتسم في نبض قلبي بعيداً ننامي وكسورد سايلنس غروس بينس باتيل موتي هو الحجة الواحدة هي كينس ذا كريسنت بس جوست نو في داخل الصوت هذا الوجع لا يموت يكتب كل الضربات وفي الفجر يصم نمطط الصوت ومو صوت رشق الهواء يخط دقيقا ويفصل حسن القيود في العين سهم وفي الكف عهد ما كان منهم ولكنه أقرب في النفس للمنكرين في الحرب نام على غيظه ثم صحى فقتل السكين يخطو وطار الملل المقدس وفي كل ضربة يقيم اليقين فمن يسأل القلب لماذا أتى بل يبني على الشك صلح الحني كنت لا يبتسمه يقطع اليأس في نظرتي As the silence grows, this but you will know the hujjat al-wahda, he goes the cousin cuz just knows. Aqultu sorry, thuna na nihati umki lat-tariqayn fi البركس تشين تو سايتس اوف جستس ايست في سم يسوخيرت كان اولك ابويا قسم نصف الحقيقه بمفرتي العاديون يموتون اولا هذه القاعده تلوضع فيته ما اثرت لو صاحب العهد ظل قتل قجيج بوحدتي وفي نهايتي ما سقطنا تا هو الوقت شكرا على يعدونه في عينه وأنفسه قبل أن تموت الرؤى علمه أن يضرب بهسابه ويسائل الموت لماذا النهاية شقيه لا يؤمن بالحفاظ ولكنه يؤمن أن العدل قضيه في كل كسرة وجد سبيله يقيم الحق على ساوية الناس كبد جرحا فوق جرح وصمتة والناس ترقد نحو النهاية حتى تكاثر ظل اللعنة وانهار فوقه ساحته صارت وصاية نظر وقال سأموت أنا فاذهبوا هذه هي الهداية وفي عيني نور أخير نطقني تدوري أنت الغاية كنت لا يبتسم يقطع اليأس في نظرتي Where the silence grows In this but little mode